ولا يَأتُكَ بمثل إلا ناتَ بالحق وَأَحسَنَةَفسيير تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقدَ آتَنا مسلَ الكِتاب وَجَعلن مهُ أأَخَاههونَ وَوزيرة وَلَقد سَق الهَذ إلى القَوْ الذيينَ كَذَّبُ بآياتِناَا فَدََّغناهُ تذمير وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاعْتَذَرْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وأعتبنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وتمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُ ضَرَضناَا لَهُرِأَنْسلَ وَكًُا تَذرنكَك كبير وَكلُلَ ظرَض ملَهُ أَنسلَ وَقًُا فَظَرن تَتحذيرة وَلاقد أثَوعَ القَرضثَّ أُمطَت مَقرَ السَّ وَلاقد صارت نقرك كوك افلم يكونوا يرونها افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يردون نشورا بل كانوا لا يردون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هجوا هذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَدَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْهَا